اللهم لك الحمد أنت الله الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أول لا شيء قبلك آخر لا شيء بعدك أنت العظيم أنت العظيم, أنت العظيم الذي لا شريك لك أنت العظيم العزيز الذي لا ندلك أنت القيوم أنت القيوم الذي لا شبيل لك سبحانك سبحانك سبحانك وبحمدك كل شيء هالك إلا وجهك سبحانك وبحمدك صاحب الملك والملكوت صاحب الكبرياء والجبروت لا تحول لا تثول أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي القيوت 111. وأنجزت وعادك 112. خلقتنا وهديتنا 113. وأطعمتنا وسقيتنا 114. أظهرت أمننا 115. أبدت عدونا 116. ومن كل ما سألناك أعطيتنا 117. فلك الحمد علينا لك الشكر علينا لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان لك الحمد ام بل لو تنا شهر رمضان لك الحمد يا ربنا بل لو تنا شهر رمضان بكل الحمد إلىنا على ختم القرآن. الحمد إلىنا أن أحيا لنا لختم القرآن. نسأل الله. وإذا سُغلت به أعطيت يا الله يا الله يا الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعله ربيع قلوبنا والله همه في ختم القرآن اللهم يا حي يا قيوم من كان في هذا الجمع ومن أمن على هذا الدعاء يشكو من هم أو كر أو حاجة اللهم فاخدها له اللهم فرج همه اللهم قض أخذ القرآن يا مذنان يا رحمن أسألت بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إذ به في علم الغيب عندك يا يا نا اللهم اجعل حجيجنا يوما الديان يوم الديان اللهم انس به وحشتنا في القبور اللهم انس به وحشتنا اللهم انس به وحشتنا في القبور اللهم نور به قبورنا اللهم نور به قبورنا أنت جعلته نورا أنت القائد أنت أنت أنك جعلت القرآن نورا اللهم اجعله لنا نورا في القبور نورا على الصراط يوم العبور اللهم اجعله لنا نورا على الصراط يوم العبور 119. جعلنا ممن يتلوه فيرقى ولا تجعلنا ممن يتلوه فيشقى يا الله يا الله جعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشفابه ويتلوه حق تلاه بكت من خشيته العيون سبحانه وبحمده له الحكم واليه ترجعون سبحان I'm <laughs> لكن ولبت علينا شفوتنا وطوت علينا الدنيا بأمومها وطوت علينا الدنيا بشهواتها اللهم إنا نسألك في هذا المقام العظيم نتوسل إليه يا كريم يا كريم اللهم اغفر لنا كل ذنب أثنبناه إلانا كل خطيئة نخطئناها إلهانا عصيناك في الخلوات عصيناك في الغدرات عصيناك بذنوب أنت تعلمها غابت عن عبادك اللهم يا عالم الغيب يا عالم الغيب أسألك يا مولانا الله أتمم القرآن اللهم وفّرها في ختم القرآن يا رب ها من جاءك نادما تائبا في هذه الليلة اللهم فوفّر ذنبه اللهم قبل توبته إلى من إن لم تقبلنا فمن الذي إن لم توفر لنا فمن الذي يغفر لنا إن لم ترحمنا فمن الذي يرحمنا هل في الوجود إله غيرك فيدعى هل في الوجود رحمن إليك فيرجى هل في الوجود رحمن غيرك فيرجى يا رحيم يا كريم يا حنان ويا منان يا, حنان يا منان لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد رسلتنا من ذنوبنا إلا وقد طهرتنا من ذنوبنا وأثامنا كيوم ولدتنا أمتنا يا ليتوب مسيء النهار يا من يبسط يده من نهار ليتوب مسيء الليل نحن عباده المسيءون المذنبون الخطاءون المقرون المعترفون بذنوبنا الله فاغفر لنا إنك أنت الوفور الرحيم إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا جابر كل كسير لا من لا ينقطع فضله ولا ينتهي عطاره اللهم إنا ندعو في هذه الليلة المباركة المرضى المسلمين، اللهم اشف جميع المرضى المسلمين، اللهم من كان في هذا الجمع الكريم يشكو من مرض فيه أو مرض في أحد والديه أو مرض بأحد أبنائي أو مرض بأحد بناتي أو مرض بأحد أقاربي، اللهم فاسعده بشفاء مرضاه. اللهم أسعده بشفاء مرضاه اللهم اشف كل مريض من المسلمين اللهم اشف جميع اللهم اشف كل مرضى المسلمين يا الله لا يعلم بحالهم إلا أنت لا يعلم بمرضهم إلا أنت اللهم انزل علي بهم من البلاء اكشف ما نزل بهم من المرض يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم هذا الجلال والإكرام اللهم عجل بدوائهم اللهم عجل بشفائهم يا كريم يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا أنت خالقنا ونحن عبيرنا نحن بك وإليك يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا رفيع الدرجات اللهم رحم سبيا اللهم يا الله يا الله اللهم انزل على موتنا رحمه من عندك اللهم انزل عليهم في هذه الساعة رحمة من عندك يأمن بها خائفهم ويسعد بها شقيهم يا حي يا قيوم فَبِذِي العذابِ مُنْعِما وَسُرُورَا وَمَن مّن كانَ مِنُّهُ مُنْعَما فَزِدُوا نِعما وَحُبًّا يَا رَبّ يَا رَبّ شَكَوْلُهُمُ فِي دَيْتِلِ الحُودِ وَمَرَاتِعِ الذُودِ كَأَنَّ جَنَّاتِكِ جَنَّاتُ الخُلُودِ تانا في العام الماضي اللهم خص منهم من حضر دعى خدمتي أنت تثبتنا يوم يفر المرء من فيه امره واده وصاحبته وبني لكل منهم منهم يوم اذن شن يرني الهنا و يا الله يا الله كما ظلتنا في هذا المسجد اللهم أضلنا جميعا يوم القيامة تحت ظلم عرش يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا واسع A creme. أشهد أن يا إله إلا الله وحده لا ينادى فيهم في ذلك الموقف العظيم. فرج هم المهممين منهم ونفّس كرب المكروبين منهم. اللهم إنا نسألك في خت من القرآن. اللهم اسرع بادك المجايين في سبيلك. اللهم سدّ درميتهم. اللهم سدّ درميتهم. أمدّهم ببادك. أمدّهم. اتل دونهم اللهم انا ندعوك يا حي يا قيوم ذا الجلال والكرام اللهم احفظ أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظها من الزلل اللهم ابعدها عن الزيغ والضلال والبدع اللهم اجمع كلمته على الحق اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم أحيا قوة الأنصار والمهاجرين فيهم يا رب يا رب ألف بين قلوبهم حن قلوب المسلمين بعضهم إلى بعض يا رب العالمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين اللهم اجعلهم رحمة وخيرا على شعوبهم ورعاياهم اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا إلى كل ما تحبه وترضاه اللهم أسعى في العباد والبلاد اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة اللهم اقمع به أهل الزيغ والفساد اللهم قم به أهل الزيغ والفساد يا رب العالمين اللهم زدو صلاحا وزدو طبا لإزالة المنكرات اللهم أعنه لإزالة المنكرات يا يا رب الأرض والسموات اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام يا ذا الجلال والكرام نسألك يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب اللهم عجل بنصرنا اللهم عجل بفتح قدسنا وفتح مسجدنا وقصانا يا العظيم، اللهم اجمعنا فيه متراص فاتحين بنصرك وتأييدك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا ندعوك لأبناء وشباب أمة محمد أجمعين اللهم احفظهم من المنكرات اللهم احفظهم من المخدرات اللهم احميهم من المسكرات اللهم احفظ من رفاق السوء 123. وصاحب السوء وجار السوء 124. يا رب العالمين اللهم كره إليهم الخمور والزنار والفواحش 113. أمثال الحسن والحسين رضي الله عنهما يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة المباركة 117. لفئة مستضعفة اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اجعلهم الصالحات ذاكرات آنيات طاهرات عفيفات وهم محفظون مما وضع الفتنه والفساد اللهم احمهم احفظهم من كيد السحره والسحار والمشعوذين والأشرار اللهم يا حي يا قيوم من ابتليتها منهن بسحر اللهم ففك عنها سحرها اللهم فك عنها سحرها اللهم إنا ندعو في هذه الساعة باركة من خدم القرآن اللهم فك السحر عن المسحورين اللهم فك السحر عن المسحورين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كانت من نساء المسلمين عقيما اللهم فرزقها في هذه الليلة ذرية صالحة ذرية طيبة يا كريم يا كريم يا من وهبت لزكريا يحيى اللهم ارزق كل عقيم من برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا يا قيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا ندعوك لأبنائنا الذين غادروا هذه البلاد لطلب العلم أو طلب الدواء اللهم احفظهم في تلك البلاد الكافرة اللهم احفظهم في تلك البلاد الكافرة. اللهم احفظهم من الفساد والضلال يا رب العالمين اللهم إنا ندعو اللهم فرج عن أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك أسرانا من قيد الكافرين لرحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وخافرنا وقفنا هذا الموقف العظيم عند ختم كتابك الكريم أذلاء الجلال ندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه <تصفيق> اللهم ما عدنا من النار وجحيمها اللهم ما عدنا من النار ولهيبها وحميمها يا خالق النار أنت خالقنا انت خارقنا وتعلم ضعفنا الهنا من نار الآخرة اللهم اكتب لنا البراءة من نار الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا يا من علوت بعظمتك على العظماء يا من تسبح له الأرض والسماء نسألك في dalam hadis doa yang agung, soalan agung, soalan jenilah, la terus dia agung, la terus dia kelim. Allahumma arina wajah al kelim. يا رحيم يا رحمن اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اعف عنا اعف عنا. عنا الهي ومولاي وخالقي يا رحمن الدنيا والاخره يا حي يا قيوم اللهم هؤلاء العباده جاؤوك من كل مكان، جاؤوك من كل فج نعيم، جاؤوك من كل فج نعيم، رفعوا إليك أيديهم، أشعت لك قلوبهم، ما هم فاضت لك عيونهم، يا رب يا رب أسألك أسألك. 107. اللهم لا تصرفهم إلا وقد أعطيت لكل واحد منهم حاجة إلا وقد آتيت كل واحد منهم سولة إلهي وخالقي أغلقت الملوك أغوابها السماء الله رب يا ملك يا ملك الله الله يا رب الله اللهم افتح لي هذا الدعاء ابواب السماء ابواب السماء وجعلنا did I do And <laughs> <laughs> 119. فيها من السعداء من الأولياء ممن وسعت فيها أرزاقهم لا 111. حفظت وجوهنا من السجود لغيرك، 112. اللهم احفظنا أن نتذلل إلا لك 113. اللهم وسع أرزاقنا 111. اللهم من كان في هذا المسجد العظيم 112. اللهم واسع له رزقه 113. وبارك له فيما رزقته 114. وقنعه بما أعطيته 115. برحمتك يا أرحم الراحمين 116. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين وصلي وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك خميد مجيد وبارك على نبي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك ألد السميع العليم وتب علينا إنك ألد التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذابا قدمت لكم من موقع تي